And the fifth الله عليه that كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب was one of the idiots. And the punishment of it is that there are four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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم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 أحد أبدون ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي ولا يأت الاو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليغفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أنكى لكم والله بما تعملون عليم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 على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو آبائ أو أبنائهن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 أو التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة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 اضل و الله يعز من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعته مَا ظمئن ماء حتى إذا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 مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ ان الله يسبح له ما في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا بنقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار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 وَأَيِّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوهُ إلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرْتَ أَمْ يَخَافُونَ أَيِّ يَحِفَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُلَاءِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِن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 إن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 قابلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 نساء الاات لا يرجون نکاحا فليس عليهم نجاح فليس عليهم نجاح ان يضعن فيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم